ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تظميل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص منه